وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدين.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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف فأطرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين.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 إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن مبين بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه أكرم مثواه عساييا فعنا أونا تأخذه ولدا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 مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعددت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم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 وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نعجاف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 وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال رجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة بال التي قطع أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راودتني يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصص الحق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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَا نَامُنِعَ مِنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَاهَا نَكْتَلْ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ هَلْ آمَنُوكُمْ عَلَيْهِ إلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظَوْنَ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا, إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا أبني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب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 وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ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 أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء